ويحي إن حجبت يوم القيامة عن ربي لم يذكني ولم ينظر إلي ولم يكلمني فأعوذ بنور وجه ربي من خطيئتي وأعوذ به أن أعطى كتابي بشمالي أو من وراء ظهري فيسود به